أشهد أن محمداً عبدوه ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وعامات المسلمون يا أيها الناس اتقروا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وغف منهما رجالا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 فمن اتبع اله هو رسوله فقد فاز فوزا عظيما اهننا بعض ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى وسلم وشر الامور محدثاتها وكل مُخْتَدَثَةٍ بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد فقد عقد ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الفريد حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح البابة الثالثة والخمسين في ذكر نساء أهل الجنة ونعم وفي ذكر أصنع في مئنة وفي ذكر أصنافهن وحسنهن وأوصافهن وجمالهن والباطن والظاهر وجمالهن الباطن والظاهر الذي وصفهن الله تعالى في كتابه وقد قال الله عز وجل مبشرا أهل الجنة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 اهل اللغه الأزواج جمع زوج والزوج يطلق على المراه هو الافصح من قولهم زوجه بل ان العرب لا تكاد ان تستخدم زوجه في الدلاله على المراه بل تقول زوج يقال فلان زوجوا فلان. احنا. وقال ابن القيم الجوزي. أما المطهرة فمن طهرت من الحيض والبول. احنا. والنفاس والغائط والمخاط. احنا. وكل قذر وكل أذن يكون من النساء في الدنيا وطهر مع ذلك باطنها من الاخلاق السيئه والصفات المذمومه وطهر لسانها من الفحش والبذاء وطهر طرفها من أن تطمح به الى غير زوجها وطهرت اثوابها من ان يعرض لها دنس او وسخ فلفظ مطهر لفظ عام يشمل الطهاره من كل هذه الادناس قد اخرج ابن جرير لتفسيره بسند صحيح عن مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى لو قال في قول الله عز وجل وزوجناهم بحور عين قال تحناهم حورا والحور التي احاروا فيهن الطرف باد مخ سوقهن من وراء ثيابهن وهذا القول من مجاهد قد استدرك استدرك عليه ابن جرير في تفسيره فقال رحمه الله تعالى وهذا الذي قاله مجاهد من أن الحورة إنما معناها أنه يحار فيها الطرف قول لا معنى له في كلام العرب لا معنى له في كلام العرب لأن الحورة إنما وجمع حوراء كالحمر جمع حمراء والسود جمع سوداء إنما يفعلاء من الحور وهو نقاء البياض كما قيل للنقي البياض من الطعام الحواري الطعام النقي نحو هذا الخبز الأبيض النقي يقال عنه الحواري لبياضه وقال ابن خيم الجوزية والحور جمع حوراء وهي المراه الشابه الحسناء الجميله البيضاء شديده سوادي العين واصل الحور البياض والتحوير الطبيب والصحيح لم ان الحور ماخوذ من الحور في العين وشده بياضها مع قوه سوادها فهو يتضمن امرين فمتضمن شده البياض في شده السواد وقال فأما العين فيجمه عيناء حور العين وهي العظيمه العينين من النساء فالمرأة لم تمدح بأن عيناها كبيرة وأما ضيقه العين فإنها مذنومة عند الرجال وقال الله عز وجل فيهن قاصرات الطرف لم يطمنهن انس قبلهم ولا جام قال مجرير هن النساء اللاتي قد قصر طرفهن على ازواجهن فلا ينظرن الى غيرهم من الرجال وقال ابن القيم وصفهن سبحانه بقصر الطرف وفي ثلاثة مواضع أحدها هذا والثاني قوله تعالى في الصافات وعندهم قاصرات الطرف عين والثالث قوله تعالى في سورة صاد وعندهم قاصرات الطرف أطراف ومفسرون كلهم على أن المعنى قصرنا طرفهن على أزواجهن فلا يطمحن إلى غيرهم وقال ابن كثير أي غضيضات عن غير أزواجهن يعني يغضطن أبصارهن عن غير أزواجهن فلا يرين فلا يرين شيئا أحسن في الجنة من ازواجهن وقال ابن جرير وقوله اطراب يعني اسنان واحده واخرج بسند صحيح مجاهد أنه قال ام اطراب اي انفاق وعن قتاده أي سن واحدة وقال ابن القيم من أما الأطراب فجمه ترب وهو لدة الإنسان قلت اللدة هي من ولد معك في وقت واحد يعني <تصفيق> أطراب أي على سن واحدة كانهن ولدن في وقت واحد وقال ابن جرير قال بعضهم متواخيات لا يتباقضنا ولا يتعادينا ولا يتغايرنا ولا يتحاسدنا وقال الله عز وجل فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان قال ابن جرير كان بعض اهل العلم بكلام العرب من الكوفيين يقول الطمث هو النكاح بالتتميه ويقول الطمث هو الدم يقول طمسها اذا دماها اي بالنكاح وهذا يقال في حق البكر آه. ثم قال وانما عني في هذا الموضع انه لم يجامعهن انس قبلهم ولا جان وقال تعالى حور مقصورات في الخيام من صفات نساء الجنه قال ابن جرير وفي أن أهل التأويل اختلفوا في تأويله وفقال بعضهم تأويله أنهن قصرن على أزواجهن فلا يبغينا بهم بيه بدلا ولا يرفعن أطرافهن إلى غيرهم, إلى غيرهم من الرجال ثم قال وقال آخرون عني بذلك أنهن محبوسات في الحجال الحجال أي الخيام واختار ابن عطيه في تفسيره القول الثاني وقال وقوله مقصورات أي محجوبات وكانت العرب تمدح النساء بملازمة البيوت والبغوي اختاره ايضا وقال امرأة مقصورة وقصيرة اذا كانت مخدرة مسطوره اذا كانت مخدرة مصطورة لا تخرج واحنا وكذا الشوكاني اختار هذا القول في فتح القدير ثم قال حور مقصورات في الخيام أي محبوسات ومنه القصر لأنه يحبس من فيه آه يعني سمي البيت العظيم بالقصر لأنه يحبس من فيه أي عن الخروج قد اختار ابن جرير العمومه اي ان الايه تشمل المعنيين وقال ابن الجوزية الجوزيه ولا يلزم من ذلك ام لا يفارقن الخيام الى الغرف والبساتين كما ان نساء الملوك ودونهم من النساء المخضرات المصونات لا يمنعنا ان يخرجنا في سفر وغيره الى منتزه وبستان وغيره وقال الله عز وجل ايضا في ذكر صفات نساء الجنه فيهن خيرات الحسان <تصفيق> قال الشوكاني فيهن خيرات حسان قرأ الجمهور خيرات بالتخفيف وقرأ آخرون بالتجديد خيرات <تصفيق> وقال فعلى القراءة الأولى <تصفيق> لم هي جمعوا خيرة نعم بزنة فعلة نعم بسكون العين نعم يقال امرأة خيرة وشرة نعم نعم قال ابن القيم فالخيرات جمع خيرة نعم هي مخففة من خيره كسيده ولينه وحسان جمع حسنه فهن خيرات الصفات والاخلاق والشيم وحسان الوجوه وقال السعدي أي خيرات الاخلاق حسان الأوجه فجمعنا بين جمال الظاهر والباطن وحسن الخلق والخلق وقال ابن كثير في قوله حور مقصورات في الخيام وهناك قال فيهن قاصرات الطرف قال ولا شك ان التي قصرت طرفها بنفسها افضل ممن قصرت وان كان الجميع مخدرات وقال الله عز وجل ان انشأناهن ان شاء فجعلناهن ابكار عربا اطرابا لاصحاب اليمين اختلف المفسرون بالمراد بالضمير في, في هذه الآية هل يعود على نساء الدنيا ام يعود على الحور العين أي نساء الدنيا دخلنا الجنة فقال الشوكاني في فتح القدير إن أنشأناهن إن شاء أي خلقناهن خلقا جديدا من غير توالد وقيل المراد نساء بني آدم والمعنى أن الله سبحانه أعداهن بعد الموت إلى حال الشباب وقد اخرج الترمذي في الشمائل من طريق مبارك بن فضاله عن الحسن البصري انه قال اتت عجوز الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادع الله ان يدخلني الجنه فقال صلى الله عليه وسلم من الجنه لا تدخلها عجوز فولت المرأة تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز إن الله تعالى يقول إن أنشأنهن إن شاء فجعلنهن أبكار عربا أطرابا وهذا الحديث إسناده كما هو ظاهر مرسل من مرسلات الحسن البصري ولكن الإمام الألباني رحمه الله تعالى نعم قد صححه, قد, صححه قد صححه لشواهده كما في السلسلة الصحيحة في المجلد السادس والحديث على ظاهره يدل أن المقصود بالآية نساء الدنيا ولكن الأمر يعني كما قال ابن القيم رحمه الله فيما نذكره فيما يلي إن شاء الله تعالى Zokalak oh. margolof. Oh. Oh. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد فقد قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ان قال والظاهر ان المراد انشاهن الله تعالى في الجنه انشاءا ويدل عليه وجوه احدها نوقت قال في حق السابقين يطوف عليهم ولدان مخلدون إلى قوله كأمثال اللؤلؤ المكنون فذكر آنيتهم وشرابهم وفاكهتهم وطعامهم وأزواجهم والحور العين، ثم ذكر أصحاب الميمنة وطعامهم وشرابهم إلى آخره والظاهر أنهن مثل نساء من قبلهم خلقنا في الجنة الثاني أنه سبحانه قال إن أنشأناهن إن شاء هذا ظاهر أنه إن شاء أول لا ثاني اهلم لنا وسبحانه حيث يريد الإنشاء الثاني يقيده بذلك كقوله وأن عليه النشأة الأخرى وقوله ولقد علمتم النشأة الأولى الثالث أن الخطاب بقوله كنتم أزواجا ثلاثة إلى آخره للذكور والإناث والنشأة الثانية عامة أيضا للنوعين وقوله ان انشانهن انشاء إن ظاهره اختصاصهن بهذا الإنشاء وتامل من تاكيده بالمصدر ثم اشار الى الحديث الذي اخرجه الترمذي في الشمائل وقال والحديث لا يدل على اختصاص العجائز المذكورات بهذا الوصف بل يدل على مشاركتهن للحور العين في هذه الصفات المذكوره فلا يتوهم انفراد الحور العين عنهن بما ذكر من الصفات بل هن احق به منهن فالانشاء واقع على الصنفين والله اعلم وفي قوله عربا قد قال البخاري كما في كتاب بدء الخلق تحت باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة قال عربا مثقلة واحدها عروب مثل صبور وصبر يسميها اهل بكه العاربه واهل المدينه الغنجه واهل العراق الشكيلة ان هذه الالفاظ الثلاثه تطلق على العروب نعم العاربه والغنجه والشكيلة وقال ابن القيم وقوله غربا إن المتحببات إلى أزواجهن قال ابن الأعرابي العروب من النساء المطيعة لزوجها المتحببة إليه وقال أبو عبيدة العروب الحسنة التبعل. قال ابن القيم يريد حسن مواقعتها وملاطفتها لزوجها عند الجماع فجمع سبحانه بين حسن صورتها وحسن عشرتها وهذا غاية ما يطلب من النساء وبه تكمل لذة الرجل بهن ويعني هذا فضل عظيم يبين ان الجنه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما قال الله عز وجل وقد اخرج رمى البخاري في صحيحه من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غدوة في سبيل الله او راوحه خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا ولنصيفها يعني الخمار خير من الدنيا وما فيها ولو ان امراه من نساء اهل الجنه اطلعت على الارض لا ما بينهما ما بين السماء والارض ولا لصيفها اي الخمار الذي على وجهها او على راسها خير من الدنيا وما فيها نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة بفضله ومنه وأن يجعلنا من الذين يدخلونها بغير حساب بغير صابقة حساب ولا عذاب أن يدخلنا الجنة سبحانه مع السابقين المقربين انه ولي ذلك وهو اكرم الاكرمين وارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم ولنا تتم ان شاء الله في وصف ما يتعلق بنساء الجنه في القبه التاليه ان شاء الله تعالى الله تبارك الله الحمد لله لا الله, أكبر الله الله اكبر الله اكبر